ذَا الْعَظِيمِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا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 وَصيرَةٍ جِبُ فَكََ سرراب إَّ جَهَن مَكَانَتْْ مِ صَادَ للِطَّغينَ مَأَبَ ل بِثينَ فِيهَا أَحقابَ ل يَدُقُونَ فِيهَا بَردَ وَلَا شَرابَ. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا وَكُلَّ وكل شيء أحصيناه كتابا كهُ ق فَنَن نزيدكم الا عذابا الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا ييسَعونَ فِيهَا لَغْوَو وَلكِذابَ جَزَ أَمِّر رَبّكَ عط أَنْ فيِ سَبَ رَبِّ السماواتِ وَالْأَررضِ وَماَا بَيْنَهُمَ الرحمَِ لاَا يَمكُونَ منِنه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 انما انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يَوْمَ يُنظَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 وََّ زِعَاتِ غَرق وََّ شِطاتِ نَشْطى والالسابِحاتِ سبحَا فَسَّابِقاتِ سبقَا فَْمُدَّاتِ أَمرى يَوْمَ تَرجفُ الراجِفَ تَتبعْهر الرادِفَ قُُهُ يَمَئِذِ واجِفَ أَبصَارهَا قاشع يَقُولُونَ أئنَ لَمَغْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الي في العون انه طوى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتقشى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 فَمَا قَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَنَهَنَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عن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 أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرَ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل مَا ما أكفره من أي شيء خلقه مِن خلقه خَلَقَهُ نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا خَبَبْنَا الْمَاءَ مَاءً صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ فأنبتنا فيها حبا وعلبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاقة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 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرَهْقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ الله أكبر الله أكبر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 والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمَبِينِ وَمَا هُوَ عَنِ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ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 إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتذرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خَلَقَكَ فسواك فعدلك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 يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما هذه يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 إِذَا سُطِرَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هذا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ فِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ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 وَفِيهِ ذَانِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فتهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 فَمَا للَهُ لا يؤمِون وَإذاَا قُِئأَ عَلَيهِم القُرآانُ لَا يَسجُدُون ال اللهَّهُ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 ضالين آمين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود اَنَّ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بالله العزيز الْعَزِيزِ الذي الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ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 وَلَهُ معذابُ جَهَّ م وَلَهمم عذاابُ الحَريقُ إن الذينَ آمنوا وَعملِوا الصَّالحاتِ لَهُ جَّة تجرمٍ تَ تحتهَا الأهارُ.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 فيرعون وثمود بني الذين كفروا في تكذيب والله من وراءهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ الله اكبر الله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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء والطارق وما أدراك من صارقُأَ جَمُ الثاقِبَ إِ كلُّ نَفْسلََّ عَلَهَا حافِظ فَالْيَظُلإِ سَانُ مَِّ خُلقُ خُنقَ مَِّ إِ دَافقُ يَقْرج مِ بَْل الصُلبِ والتَّرائبَ إِهُ على رجعهِ لَ قادِل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 نُهِنِ الْكَافِرِينَ أَمْهِ لَهُمْ الله أكبر الله, أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 وَيرْجُلُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فجعله غفاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لميسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف بعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذموذ الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد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 وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم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 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذندهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنتى إِ سَعيَكُمْ لَشَتَّ فَأََّ مَن النعاقَ وَاتَّقَ وَصََّقَ بِالْحُسنَا فَسَنُ يَسِرُهُ للِْ يُسرى وَأََّا مَبَخِلَ وَسْتَغْنَا وَكَذذَّبَ بِالحُسْنَ فَسَنُ يَسِرُهُ للِلعُصْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مادُهُ إِذَا تَرَدَّ إِن عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا كَلَظَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وما لأحد عنده مِن نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثقوين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 الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك بك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق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 الله اكبر الله اكبر انما في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر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 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاءَ وذلك دين القيمة إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدد أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ أَنَاكُمْ مُتَكَافِرٌ كَلَّا سَوَفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوَفَ تَعْلَمُونَ علم اليقين ألهاكم التكافر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ علم اليقين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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجير فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إلى فيلم رحلة الشتاء فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَنِيِّ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَدَالِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون